سنسمه على الخرطوم إِنَّ بلوناهم كما بلونا أصحاب الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فَأَصْبَحَتْ الصريم فتنادوا مصبحين أن أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إِنَّا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين